اشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساعدون بأنهم آمنوا ثم كفروا فغضب على قلوبهم فغضب على قلوبهم فغضب لا يكفون وإلا أنتهم تعجب بأجسامهم وإي يقولوا تسمع في قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وقال الله أن ما وإذا قيل لهم تعالوا يشتروا فلكم رسول الله لواوا رؤوسهم ورأيتهم يسجون وهم مستجرون قَرَّتَ لَهُمْ أَم لَمْ تَسْتَوْفِنَهُمْ لَعِنِّي وَفِرَاللَّهُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْلِكُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج مننا الأعز منها الألم ولله العزة ولرسول ولمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلزكم أموالكم ولا أولادكم عن ركر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اظهرتني فيقول رب لولا فأصدق أكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله قدير بما تعملون